يا خاطري ما عاد فيها مشاري كم خاطر اللي شرهت ما ذكرها يا ما بضبت ضبت سما تفوجي خواطر جرى الزمان وكسرها يا خاطري ما عاد فيها مشاري كم خاطر اللي شرهت ما ذكرها يا ما ابتسامات فوجي خواطر جار الزمان وكسرها وكم خطر يتبيح الوقت خافي ليت الزمان اللي كسرها جبرها وكم واحد يخطي ولا نلتفت فيه ما ضرت الطيب اليا من ضمرها وكم خطر قد بيح الوقت خافي ليت الزمال اللي كسرها جبرها وكم واحدين يخت ولا نلتفت في ما ضرت الطيب يا من ضمرها لا حد تكل اقدر عن شي تبغي فما كل من يحلم بحاجة قدرها صدري من الضيقات ما فيه يكفيه دام الصدور قبر صدري قبرها لا حد تك لقدر عن شي تبغيه ما كل من يحلم بحاجة قدرها صدري من الضيقات ما فيه يكفيه دام الصدور قبر صدري قبرها لا مرن هذا ولا ذاكناهي ان نحيا الله الله اللي لا مرن هذا ولا ذاكناهي ان نحيا الله الله اللي ومرها لا مرن هذا ولا ذاكناهي ان نحيا الله الله اللي ومرها La, ho volle helli